واحد التعارف. مرحبا أنا محمد وأنت؟ أنا فاطمة. تشرفنا. فرصة سعيدة. مرحبا أنا نرمين وأنت؟ أنا حسن. تشرفنا. فرصة سعيدة.